歪 Terhiah is ha gir ayan Yehani hagi a bih moder ni hahi Dar-ne anything farami na wari se hajar mih jagari ar Carna republiciea harina marha Zlayar U ha ha ha dan Oye Oye قرب الحان الساحه باللحظه وين نجم السمر تخيل ساعه يا لهو اذاكي على روحنا الشاعر انت الامل وانت الذي يتبع خطايه يوم ظهرك مستحلب متنصب على الرغوه والسقيبه وما <تصفيق> هي صحه غيرك خليفه ndustab والرخ ملسقي nday alnawarish hajar hiami ndubuk ya haidr nijme tgarami nday alnawarish hajar hiami ndubuk ya haidr nijme tgarami nday aliyya aliyya aliyya aliyya aliyya aliyya aliyya aliyya aliyya aliyya aliyya مجم <متصفيق> <متصفيق> السحر <متصفيق> على وجهي يضح حلمي يا يا لا لا لا مرهم بلا غزل ما يضون حبك على وجهي يضح حلمي يا يا مسج حتى المسج يتمنى الشميه انت اللي ذلي يوم صغت على الشفه بسمه وجك يغدني ولهب ما عالم بالحب خيالي موتك أجدن وليفذب منالي زار انت عالم بالحب خيالي هي النوارس هاجره يا مي حبك يا حيطر نجمة غرامي هي النوارس هاجره يا مي حبك يا حيطر نجمة غرامي علي علي يا علي يا علي, علي. يا علي علي يا علي يا علي ويا النوارد <تصفيق> عشرة ورد ويا الندى عشرة غرامي كل لحظة لك يا منيتي ابع السلامي ابع السلامي ورد ويا الندى عشرة غرامي لحظة لك يا منيتي ابع السلام بالوصل ما ينقطع به احتصاوي انت منابع منهل و انت مرام يا يا انت المحاسن صر احمدي بس انا صعب هذا كبير البريه بين المحاسن صر احمدي بس انا صعب هذا كبير البريه البريه يا وارس هاجر هيا مين يا حيدر نجمه غرامي يا انه هاجر هيا iphidr nijpeth gharami علي علي يا علي يا علي علي علي يا علي, علي يا علي <اعدك> <اعدك> <اعدك> <اعدك> <اعدك> ويا النواري نوذمت <تصفيق> <يصفح> راب البشر بس انت جوهار وانا بظهر عود اهتفت حيدر يحيد هذا مثرى بالبشر بس انت جوخار وانا بظهر عدهتف تقدر يا حيده فلذات صوح الحرب صار لمحوار الجانه تسباق العرش تطلع حسين قايه تتهدد ذات الزلعت راهب هسفك في كل بوابل بالهمه تتهدد ذات الزلعت راهب هسفك في كل بوابل يا نواله سهاجر هيامي وبكي يا حيدر نجمه غرامي يا نواله سهاجر هيامي يا حيدر نجمة غرامي علي علي يا علي علي علي, علي, علي يا علي ويا النواري <تشفرس> ما يقتل هدك يا علب علو الثرية مرابعة والجاعلك رب البرية يضر كل من جاهلك طبعك أسد وتلطبت حام الحمي بكل عجايب دارت رحاها جاع العجايب جودك سماها بكل عجايب دارت رحاها المونتاج والتصوير, بارس والتصوير بارس علي هاشم نحمي أحبك يا حيدر نجمة غرامي علي علي يا علي يا علي, علي, علي الهندسة الصوتية والتوزيح حسين الزهير وي النواري بصوت الرادود الحسيني صلاح المذخوري